الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول الدرس مدارج درسنا وأصحابه كتاب بين نعبد العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الدرس الثاني من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقفنا على وعلى آله أول أجمعين نستعين من في حول م ق د م ة عن ف ا ت ح ة الكتاب باعتبارها محل الحديث وقد, قل وقد قلنا أ ن المصنف يرى أ ن ا ل ف ا ت ح ة احتوت على المطالب ا ل ع ل ي ة وناقشت أ ه م موضوعات وقضايا الدين من م ع ر ف ة الله فقد ذكرت ث ل ا ث ة هي أ ص و ل ا ل أ س م ا ء والصفات الله الرب الرحمن واشتملت ا ل ف ا ت ح ة على ذكر ا ل ن ب و ة وذلك عبر ا ل ر ح م ة التي تقتضي أ ن لا يجعل الله عباده بغير دليل يبين لهم ويرشدهم وكما اشتملت على ذكر ا ل م ع ا د و ا ل آ خ ر ة بذكر يوم الدين واشتملت ا ل ف ا ت ح ة على ذكر ا ل ه د ا ي ة باعتبارها من المطالب العليه واليوم نقف حول مراتب ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ش ر ة ا ل ه د ا ي ة ت ب د أ ب ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل ويختلف الناس بعد ذلك في مراتب ا ل ه د ا ي ة قربا وبعدا ف أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل ثم ا ل أ م ث ل ويبتلى الرجل على قدر دينه فمراتب ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ش ر ة هي عشر مراتب تجمع المراتب ا ل خ ا ص ة والعامه ل ل ه د ا ي ة وكل هذا في قوله اهدنا الصراط المستقيم ولكن السؤال الذي طرحه ابن القيم وحاول ا ل إ ج ا ب ة عليه قال من قال اهدنا لا يقولها إ ل ا وهو ل ل ف ا ت ح ة تال وبها مصل ف أ ي ه د ا ي ة وقد ا ه ت د ي ت أ ي ه د ا ي ة وقد اهتديت انت واحد ق يصلي فرض ولا ن ا ف ل ة وبتقول جواها اهدنا طيب دي ما هدايه دايه ش ر و ت ا ن ا ت ماذا تريد وقد اهتديت ا ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال ا ل ه د ا ي ة درجات ك ث ي ر ة ف أ ن ت ما عرفت من ا ل ه د ا ي ة قليل وما غاب عنك كثير ف أ ن ت تطلب المزيد من ا ل م ع ر ف ة في ا ل ه د ا ي ة وما عرفته من ا ل ه د ا ي ة ولم تقدر عليه لعارض ا ل ش ه و ة أ و ا ل ت أ و ي ل يعني في أ ش ي ا ء تعارفها حق وما قادل وما ل ع ي رأيكم في ق ي الليل ا م ة ش ن وما السجر قادر ل ا أكثر ك من كده. رأيكم في الإثنين عليها لإحجام النفس أو عارض الشهوة عارض أو كثير تحتاج أ ي ض ا إ ل ى ه د ا ي ة ثم الثبات على ا ل ه د ا ي ة يحتاج إ ل ى طلب ا ل ه د ا ي ة قولك إ ه د ن ا و أ ن ت مهتد تحتاج إ ل ى الثبات ل أ ن كثير من الناس ي ب د أ ا ل ه د ا ي ة ويزغ أ و ل م ي ق ل ربنا ربنا لا ت ز ق قلوبنا ب ع د إ ذ هديتنا كم من شخص كان يفعل الطاعات وقصرت همته وتراجع عمله عنها لضعفه فهو ب ح ت ا ج إ ل ى أ ن يثبت عن الهدايه ولذلك طلب ا ل ه د ا ي ة يفتقر إ ل ي ه كل إ ن س ا ن مراتبها العشر مراتب ا ل ه د ا ي ة العشر ا ل مراتب الثلاث ا ل أ و ل ى ل ل أ ن ب ي ا ء فقط أ و ل ه ا م ر ت ب ة التكليم هدى الله رسلا بالكلام المباشر معهم ولم يتوفر هذا في الرسل إ ل ا لرسولين موسى كليم الله ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا التكليم يختلف عن نوع خاص من الوحي لو لا نبرغل ان أ و ح ي ن ا اليك كما أ و ح ي ن ا الى الى نوح والذين من بعده وكلم الله موسى اشنو تكليم نوع من أ ن و ا ع الوحي ل ك ن ا ل وحي خاص لذلك خص الله عز وجل موسى اني اصطفيتك على الناس بكلامي واشنو ورسالاتي فلو لم يكن خاص كل الانبياء كلمهم الله م ب ا ش ر ة لما كانت هذه م ي ز ة لموسى عليه السلام وكذلك عند س د ر ة المنتهى أ و ح ى الله إ ل ى عبده ما أ و ح ى وكلمه فسمع موسى كلام الله وهذه م ر ت ب ة ع ا ل ي ة وحتى لا يضطرب الكلام ت ا و ل ما سمع الله موسى كلام الله ولكن أ ل ه م ه الله أ و أ ر س ل ه الله قال تعالى وكلم الله موسى شنو تكليما ت أ ك ي د ا ل أ ن الكلام تم وهذه د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا بل ا ل ت ك ل ي م يكون بالنداء والنجوى النداء من بعيد والنجوى من قريب وكل ذلك حصل لموسى عليه السلام قال تعالى وناديناه من جانب الطور ا ل أ ي م ن وقربناه نجيا قال ابن عباس تكلم, تكلم موسى عليه السلام مع ربه وهو على صحراء سيناء فقربه الله وناجاه و أ س م ع ه صوته و هو في أ ذ ن ه قال حتى سمع موسى صريف ا ل أ ق ل ا م و هي تكتب على الصحف في السماء صوت القلم بكت في ا ل و ر ق ة موسى عليه السلام سمعوا ه قال و قربناه ش ن و ن ج ي ة ب ا ل م ن ا س ب ة حتى موسى عليه السلام لما س أ ل ه الله في ناس لا يحسنون ا ل أ د ب مع ا ل أ ن ب ي ا ء يقول موسى عليه السلام ربنا ق ا ل له و ما تلك بيمينك يا موسى قال هي ع ص ا ي ة أ ت و ك ا عليها ر ب ن ا بيعلم ل ذا ك ه و أ ه ش بها على غنمي هذا كلام حشو ساكن ما في جو داعي ربنا ب ي ع ل ما ذ كله ما في ذلك دا بيمينك داعي موسى ص ا م ا في ل ك ل ا م كله لكن جهلوا ل أ ن موسى لما تكلم مع الله أ د ر ك ل ذ ة ا ل م ن ا ج ا ت ف أ ر ا د أ ن يطيل ا ل م ك ا ل م ة مع محبوبه تقربا ل أ ن ه أ د ر ك ما لم يدرك غيره تود أ ن لا تنقطع ا ل م ك ا ل م ة ل أ ن ه حبيب إ ل ى نفسك و ل أ ن موسى ربه حبيبه ما أ ح ب أ ن تنقطع ا ل م ك ا ل م ة و أ ر ا د أ ن يطيلها ب أ ي ط ر ي ق ة حتى ولو قال هي عصاي اتوكا عليها و أ ه ش بها على غنمي ولي فيها م آ ر ب أ خ ر ى قال أ ل ق ه ا يا موسى أ ر ا د أ ن يطيل الكلام مع الله ل أ ن ه يكلم رب العالمين أنت قالوا يكلم يكلم رب العالمين. ولذلك له أن العالمين قال ثق المكالمة يكلم بلد يكلم ولذلك له يطيل رئيس رب هذا من المعاني ا ل م ه م ة جدا في أ ن منزله و م ر ت ب ة ا ل ت ك ل ي م من الدرجات ا ل ع ا ل ي ة ثم م ر ت ب ة الوحي ا ل م خ ت ص ة ب ا ل أ ن ب ي ا ء قال تعالى إ ن أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح و ا ل ن ب ي ي ن وما كان لبشر أ ن يكلمه الله إ ل ا وحيا الوحي في ا ل ل غ ة هو ا ل إ ع ل ا م السريع الخفي وقد يكون حتى لغير العاقل واوحى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن م ا يعرشون وقد يكون لدي ا ل أ ن ب ي ا ء واوحينا الى أ م موسى وكذلك أ و ح ى الله إ ل ى الحواريين فالوحي الذي ل ل أ ن ب ي ا ء ب ا ل أ ح ك ا م والشرائع ي أ ت ي ه م شيء يعني نفسه لو كان الوحي ي أ ت ي كيف قال ي أ ت ي ن ي ك ص ل ص ل ة الجرس زي صوت الجرس في أ ذ ن ه ما بيسمع ح ا ج ة قال فينفصم عني وقد وعيت ه لما نصف الذي ا ن ت ه ي يكون حفظ ا ل ص و ر ة إ ن شاء الله ا ل ت م ي ه ايه يكون ح ف ظ كلها هذا الوحي الذي ا ل أ ن ب ي ا ء غير ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن م ا هو يعني المقصود في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل إ ل ه ا م إ ن ربنا يلهمك شيء في نفسك أ م ا الوحي المختص ب ا ل أ ن ب ي ا ء قطعي لم يكن هناك ان يكون ا ربنا يجب ان يكون ربنا يجب ان يكون ربنا يجب ان يكون ربنا يجب ان يكون ربنا يجب ان ي أخي وحي ي ك م ن ربنا ك ي ج ه ا قال ل ك ش ن و ح ل ا ل ج ب ان ي ك و حامل ل ر ي ن ا قال لك ش ن و هل ب ي ك و ح ا ل ش ر ي ع ة التي أ ت ى بها رسول الله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م وهذا ي خاتمة ه ليس بصحيح الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو انقطع من السماء الوحي الذي كان للنحل هو وحي الارشاد يعني النحل تمشي وتشي ر وتعمل ربنا بهذا المعنى أ و ح ى لنا كلنا أ ن ت بتقوم الصباح بتمشي شغلك وبتجي راجع بتكون سائق ا ل ع ر ب ي ة لما تجي احمر بتجي فرامل بتدس ا ل ف بتجي ف ف ي حادث بالزوق ا ل ح ر ك ة ا ل ت ل ق ا ئ ي ة من ا ل إ ن س ا ن ارشاد من الله إ ل ى ما ينفعه طيب ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة ارسال الرسول الملكي إ ل ى الرسول البشري ي ج ي جبريل في ص و ر ة بشر أ و غيره يكلم النبي المعين والله قالت كذا وكذا وكذا وكذا يعني كان الوحي ي أ ت ي المسلم اما عن طريق الكلام يسمع كلام الله إ م ا عن طريق ص ل ص ل ة الجرس وحي و إ ع ل ا م فينفصل عنه وقد وعى و إ م ا ي أ ت ي ه جبريل في صوره دحي الكلب يقول له أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ي م ا ن أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ ح س ا ن ويصدقه ثم يقول متى ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل ى من السائل ثم قال هذا جبريل أ ت ا ك م يعلمكم شنو دينكم هذا وحي طيب المراتب ا ل ب ا ق ي ة في ا ل ه د ا ي ة ا ل ر ا ب ع ة و ا ل خ ا م س ة و ا ل س ا د ة و ا ل س ا ب ع ة و ا ل ث ا م ن ة و ا ل ع ا ش ر ة هي مراتب في ا ل ه د ا ي ة ل ع ا م ة الناس بعد طوال التحديث التحديث التحديث ذبقه هو الوحي ا ل ق ا ن ه ا ل ن ا س والتحديث نعني به قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه كان فيمن كان قبلكم محدثون محدثون بمعنى ي أ ت ي ه شيء في سره شيء يبعث ربنا في سره ما بكلم والله يعني لا يسمع ما زال انبياء يجو شيء في سره فيصدقه قلبه فيكون كما حدث يعني ي توقع شيء يقوم يحدث يجو شيء خفي داخله بيكلمه هذا التحديث كان في ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ح ا ص ل إ ن ه كان في من كان قبلكم محدثون و إ ن ي ك في امتي فعمر بن الخطاب قال ا ل شيخ الاثام ت ي م ي ن جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم ان التحديث في ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة كائن وشرطه إ ن ي ك في امتي يعني ممكن ي د ع ممكن الشروط و إ ن وقع يقع لمن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ودا ذ يوريك حاجه مهمه انه التحديث الذي ياتي سرا ق ل في الامه الاسلاميه وكثر في الامم السابقه اصل مشروع التحديث ياتي كنوع من انواع التطمين على الاعتقاد امتنا في مقام الصديقيه الصديق لا يحتاج الى تحديث لماذا لانه بيقينه قد يجب ان ي ك ن هناك تجربه من الممكن ان يكون ا ك ت ج ر من الممكن ا يكون هناك ت ج ر ه من الممكن ان يكون هناك ت ج ر ه ا ل ت ح د ي ث ف ن ه ا ك تجربه م ا ل ن ا س ا ل ع ق ي د ة م ا ل ان يكون هناك تجربه من الممكن ف يكون ه م ا ع ن د ه م ش ا ل م م ك ا ي ح ت ا ج و ن إلى ا ل ت ح د ي ث أ و ب ك ر ب ا ل ص د ي ق ه و أعلى ر ب ه من الممكن ان يكون ن ا ك ت ه من ا ل ك ن م ا م ح د ن ل ي ه ل أ ن ه من ا ل ن ا يكون هناك ت ج ر ب ا ل ف ر ق ب ي ن ا ل ت ح د ي ث و ا ل و ح ي ا ل و ح ي ق ا ك ت ج ر ا ل ت ح د ي ث ظ ن ي ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك ن والله كذا وما يطلع كذا لكن النبي يجي و ح ي يقول الشذا كذا لا يمكن يخرج عن هذا الذي سماه و ا ل د ر ي ل ان عمر محمد الله طبعا محدث ملهم ومحدث وبالرغم من ذلك كان أ ح ي ا ن ا يجادب الصواب كيف ي أ ت ي ويدنى ج ل بسلم قد مات ف ي أ خ ذ سيفه ويقول شنو أ ن محمدا لم, لم يمت بالرغم أ ن ه محدث عرفته وقز على ذلك ب د ل ك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه الكاتب ب ت ا بيكتب له قال هذا ما أ ر ى الله أمير المؤمنين. وراه امير المؤمنين يعني كتب له كلام الله عمر كذا وعمر كذا بعض الاصلاحات الاداريه قال له الكاتب كتب للوالي هذا ما ارى الله امير ا ل م ؤ م قال الحروب واكتب هذا ما راى امير المؤمنين الله ما ورداني ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن عمر وليس من الله أسا كده م ن ز ل ة التحديد فهمها مهم و د ه ب يشرح لنا ي اخوانا إ ن ا ل أ ث ر ب ت ا ا ع ي س ا ر ي ة الجبل و ا ل أ ث ر صحيح ب ا ل م ن ا س ب ة أ ث ر يا س ا ر ي ة الجبل صحيح سحاول أ ل ب ا ن ي في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة وهي أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه كان يصلي بالناس على منبر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل م د ي ن ة وفي أ ث ن ا ء الخبث ط افضل ك ل م ة قال يا س ا ر ي ة الجبل ثم استمر في كلامه ر و ا ي ة ابن عساكر في تاريخه تقول أ ن عمر رضي الله عنه لما فر من المنبر اتاه ا ل ص ح ا ب ة ب أ س ي ا ف ه م الصحابة يشعرون ي شنو س قال له أ و ح ي بعد رسول الله أ ن ت بجيك وحي ولا ش ن و قال حاشا ل أ ن لو قال في وحي ل ا ر ك ت له الناس دين ناس في الدين الجبين فقال إ ن م ا ك ل م ة أ ج ر ا ه ا الله على لسانه إ خ و ا ن ن ا ساريه ة رضي ا ل ل عنه كان قائد الجيوش في بلاد الفرس الروم كان جايلا من وله سمع صوت عمر بن الخطاب في نفس ا ل ل ح ظ ة يا س ا ر ي ة الجبل فنجا ح ا إلى ونجا القوم وهذه تعد من الكرامات ك ر ا م ة ثابته ممكن تحصل إ ن شاء الله حتى لغير عمر رضي الله عنه في ا ل أ م ة لكن أ ه م شيء أ ن عمر رضي الله عنه نطق ب ا ل ك ل م ة و هو يقول أ ج ر ا ه ا الله على شنو؟ ع لساني ى ل نطق بها و أ ر ا د الله أ ن ينطق عمر بها من أ ج ل أ ن يلجو الجيش و ا لانه ت ح د ي ث ورق إنه قد يصيب و يخطي يصيب في س ا ر ي ة الجبل و ي أ ت ي في وفاه ة النساء لمفاشنو؟ ل فيخطي ليه؟ لأن لو ك النبي ن عمر رضي ا ل ه ع ه ي ي ص ف كل شيء لصارت منزلتك لصارت منزلة شيء من؟ ك م ن ز ل ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا بدك في فريق بين وحي النبي ع ل ي الصلاه و س ل م بين وحي النبي ع ل ا ل ص ل ا خطأ فيه و ب ي ن التحديث الذي ي ق ع ل ل ن ا س وهو شنو ظني يصيب صاحبه أ ح ي ا ن ا ويخطئ شنو أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى د ي ا ل م ن ز ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل خ ا م س ة م ن ز ل ة ا ل إ ف ه ا م ا ل إ ف ه ا م الغوص والعمق في معاني الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال في ا ل ق ر آ ن قال وداوود وسليمان إ ذ يحكمان في ا ل ح ر ف إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما دا فهم زايد مع الدين عنده شي زايد في الدين بل فهم و ا ل آ ي ة شرحها ك ا ل آ ت ي الغنم إ ذ ا دخلت ز ر ا ع ة ليلا تسمى نفشت و إ ذ ا دخلت نهارا يسمى هملت ف إ م ا نفشت و إ م ا شنو هملت الغنم ا ل م ق ص و د ة في ا ل آ ي ة حصل ه ا شنو نفشت يعني شنو ت ش بالليل في ز ر ا ع ة ا ل زول أ ك ل ت ا ل ز ر ا ع ة طبعا ما ه في ز و ش يجيب ي ا ل ب ه ي م ة ا ح ا س ب ة مسك البهائم وجاب سيد البهائم ب ي ج ى سليمان ب ي ج ى داود عليه السلام جو اثنين واحد صاحب الغنم واحد صاحب ا ل ز ر ا ع ة ي ا ت ه ا ل أ ك ل و ه ا فحكم داود عليه السلام ما قال وداود وسليمان إ ذ يحكمان ي في الحرف في الحرف معناه في ا ل ز ر ا ع ة إ ذ نفشت فيه غنم القومي دخلت فيه بالليل وكنا لحكمهم شاهدين نبي الله داود قال حكم ح حكم, حكم, حكم بالعبد ش ن و حكم ب قال لي صاحب ا ل ز ر ا ع ة تشيل غنم ا ل ز و ل ده جزاء إ ن ه شنو دخل و ل ن يقولون ان الدخول ب ا ل ل ي ل و ا ل د خ و ل ل ب ا ن ه ا ر ا ل د خ و ل ب ا ل ن ه ا ر ل ي د و ر على إ ه م ا ل ش ي ء يجب ان ك و ن هذا ا ل ي ء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ن يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ا يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا الشيء يجب ان يكون هذا ا ل ح ك م يجب ان يكون ا م ق ا ل ل ي ص يجب ا ل ز ر ا ع ة ن ر ج ع ا ل س ل ي م ان ق ا ل ل ش ي ء ي ج م ان و ن هذا الشيء ي ج ان يكون ه ل ي م ا ن ب ا ل ح ك م ا الشيء يجب ا ق و ل هذا الشيء يجب ان يكون هذا ل ح ر ف إ ذ نفجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الحكم ك ا ل آ ت ي قال سليمان لصاحب الزرع خذ الغنم, الغنم وقال لصاحب الغنم ادخل الحرف خش ا ل و ا ط ة ازرعها له و أ و ق ف ه ا في الحد الذي أ ك ل ت ه الغنم يرجع إ ل ى زرعه وترجع إ ل ى غنمك هذا هو, هو الحكم يختلف عن حكم داود عليه السلام أ ب و ه أ ب و ه قال له أ ن ت ا ش ي خ البهائم قد لا يستطيع ي ص ل ح ه ل أ ن ه فهمه كل ه في ا ل ز ر ا ع ة م ا ي د ر يكون شايل الواقع أرواه يجرد ذك ا ل له ت ر له ف شايل شنو ا ل للنوارة كان ق ب ل ا ل ن و ا ر ة المحل ا ل ل ي فيه كان الزراعة وقف بعد ذ ل ك يسلم م زراعته ر ع ن بيه و ط الدين ط ا ويشرب ب في ي ي غانا و ت منها يحتاج الى فهم ويقرر ا ل ل خلى خ ل عمان ا ط ابن عباس الناس كانت يقولوا دائماً ابن عباس صغير عمان الخطاب يقعده على ن جعنا ع يمينه ي يقولوا يا الناس الكبار الزرداء أخي قال لهم ماذا تفهمون من قوله تعالى إ ذ ا جاء نصر الفتح قال و ا فتح م ك ة ودخول العرب وكذا قال من عباس ماذا تفهم أ ن ت قال أ ف ه م قرب أ ج ل النبي و أ ن الله ن ع ن ب ي ه معناه ا ل دينك ا تمر الناس خشوا في الدين أ ن ت معناه خلاص ق... ق... قادم علينا قال ا ل أ ش ي ا خ الكبار رايكم شنو في الكلام ده قالوا والله أ ص ا ب قال لفهمه قربته زول عنده فهم ك ذ و ر د ه في ا ل آ ي ا ت شو ولذلك فهو يحتاج إ ل ى فهم النصوص ما ب ت ف ع له فهما من راسه ولون الدين لا لكن يتعامل مع النصوص ا ل م و ج و د ة ويستخرج منها فهما طيب ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا د س ة م ر ت ب ة البيان العام بعد, الإلهاء بعد التحديث إ ل ل ه ا ا ء بعد ا ل إ ف ه ا م بعد ا ل إ ف ه ا م م ر ت ب ة البيان العام البيان العام إ ن ك تبين للناس الحق والباطل و د ا ل ع ا م ة ا ل ن ا س حتى الكافر أ ب د ا بين له و أ م ا ثمود ة فهديناهم ه د ا ي ة بيان عام فاستحبوا العمى على, شنو؟ على الهدى أ ي زور ربنا بين لهم لذلك يقول ع ن ي ي سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إ ن الله بكل شيء عليم يعني ربنا بين للناس الحلال بير والحرام شنو بير ده بيان عام لكن البيان العام ده مطلوب من الدعاه واهل العلم أ ن يفصلوا فيه ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مفتاح ذلك ا ل س ع ا د ة البيان أ ن ت ك تبين ل ل ن ا س الدين ما تقول والله أ ن ا بكلمكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فشنو بيدون الكلام كله بالتفصيل واضرب لون ا ل أ م ث ل ة و ق ر ب لون المعاني بعدد ذلك هديه ام م ج ن و ده مالك كلتا انت عليك الهداياته اهدايه البيان وشاكده و إ ن ك لتهدي إ ل ى صراط ا ل ح ل مستقيم ببين أ م ا ه د ا ي ة القلوب حتى الرسل ليست لهم انك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ه د ا ي ة البيان العام مهمه النمله بينت لقومها من النمل بيانا عاما فصيحا أ ن ت عارف واذ قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قال ابن القيم احتوت على ع ش ر ة أ ن و ا ع من ا ل ب ل ا غ ة والبيان ا ل آ ي ة دي فيها ع ش ر ة أ ن و ا ع من ا ل ب ل ا غ ة والبيان أ و ل ه ا النداء و إ ذ قالت ن م ل ة يا النداء أ ي ه ا التنبيه النمل ا ل ت س م ي ة ادخلوا ا ل أ م ر مساكنكم النص لا يحطمنكم النهي سليمان التخصيص بالاسم وجنوده وجنوده شوف سليمان طوالب التخصيص وجنوده التفهيم وهم التعميم لا يشعرون الاعتذار بعشر أ ن و ا ع من البيان ا ل ن م ل ة عشان تحول قومها من ا ل و ا ط ع ي خ ش ا ل ج ذ ر عشر أ ن و ا ع من البيان ماذا فعل الدعاه ليخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور بينوا لهم كيف ب د خ ش و النار ا قولهم ده بيان ياخذ بيان لا بد يكون زي بيان النمل شوف النمله ذي ش س ا ك د ه كان ح ر ي ء لسليمان عليه السلام أ ن يتبسم ضاحكا من قولها ل أ ن ه بيان كامل فتبسم ضاحكا من قولها لا خلت اعتذار لا تعميم لا نص لا تخصيص لا تعميم لا تفهيم ك ل بينت ا لهم بس عشان يخشوا الجسر و الزولم يكون داعيه ل ح م ل ر س ا ل ة للناس ع ظ ي م ة ينبغي أ ن يصبر على أ د ا ه م ان يترفق عليهم أ ن يقرر لهم ا ل أ م ث ل ة و أ ن ي س أ ل ه م وان يسألهم، يعاودهم و إ ذ ا لم يفهموا ان يكرر لهم و أ ن ي ل و ن في الخطاب وهكذا وهذه م س أ ل ة م ه مهمه ة البيانة العامة في د ا نوعاني بيان الآيات ا ي ة ل س م كلام و ع ة ل ل ا وبيان ا ل آ ي ا ت ا ل م ش ه و د ة ا ل م ر ئ ي ة في الكون إ ذ ا ت أ م ل ت الكون تهتدي النظام ا ل د ق ة السنن النواميس التي تسير الشمس لا ت ت أ خ ر النهار لا يتقدم الليل نسخ منه النهار النجوم ا ل ز ا ه ر ة في كبير السماء ا ل أ ف ل ا ك ا ل د ا ئ ر ة المجرات ا ل ض خ م ة البحار ا ل ك ب ي ر ة المحيطات ا ل و ا س ع ة الكائنات ا ل م ت ن و ع ة و ا ل م ت ب ا ي ن ة و ا ل م خ ت ل ف ة في قاع البحار وغيرها الطيور ب أ ش ك ا ل ه ا الوحوش في غاباتها خلق ذلك ورزقه وتدبير أ م ر ه ي ا خ د ه ا الا يقود ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل إ ي م ا ن وكيف إ ذ ن هو ا ل إ ي م ا ن لذلك هذا البيان العام أ م ا البيان الخاص و هو ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا ب ع ة و هو الذي يستلزم ا ل ه د ا ي ة إ ن تحرص على ه د ا ه م ف إ ن الله لا يهدي من يضل دي بقى ه د ا ي ة ربنا ب ه د ي بعدك ذ ربنا في ناس بعد ما بين لون بعد تشنق ما بيهتدي دا ربنا لم يرد ي به خيرا طيب دي ا ل م ر ت ب ة ا ل س ا ب ع ة ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا م ن ة م ر ت ب ة ا ل إ س م ا ع ا ل إ س م ا ع د ر ج ة من درجات الهدايه قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ه م لا تولى وهم معرضون فزوج ي الناس ا ل ص م و م اصوال الله ع ا ر ف و ما ب م و ن شريكه دون ولكن من يوم ي ا ع و اطرش لا د ه ما ف ه م ه يعني فهموا انه ولو علم الله فيهم خير ا لشنو دين دين ياتون اطرش و ترى دين اطرشان ق ل و ب و ن ما في ناس بيسمعوا وما مركبوا له سماعات لكن يسمع الدين والوعق و ا ل إ ر ش ا د ي ض ح و ب ر ا ه ي ق و ل و شنو كلامك ده بيخش ب ي جاي وبيطلع ب ي جاي ده بيسمع عليك الله ح س ن ده ما هو قوله تعالى وما انك لا تسمع, إنك لا تسمع شنو الصم الدعاء وما أ ن ت بهذا الشنو العمي عن شنو عن ضلالتهم ده سمع الضلال وان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور دا اسماع الهدايه وهو ليس اسماع الاذن انما اسماع القلب وبالدليل على ذلك وهم شنو معرضون فهذا هذه درجه مهمه وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام سماع الاذن ومنه ينفذ الى سمع القلب ثم يكون سبع اجابه وقبول بعد ذلك صاحبه اي شيء يسمع ويتاثر به أ ش كذا ربنا غ ش ر و في ناس ما ت ر ش لكن برضو هم ت ر ش أ ي و ة صم بكم عمي فهم لا, فهم لا يعقلون ولا يبصرون شوف فيهم ربنا غشروا ق ت ر ب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم شنو وهم يلعبون ل ا ه ي ة قلوبهم دي السماع هذا سماع ع ل اللي ر ب قال لو علم الله فيهم خيرا ش ن و لاسمعهم اي لهداهم ولكان الكلام أ و ق ع في آ ذ ا ن ه م و أ ن ف ذ في قلوبهم و أ ع ظ م أ ث ر ا على قبولهم واستجابتهم ل ل أ م ر دي ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا م ن ة ا ل م ر ت ب ة ا ل ت ا س ع ة م ر ت ب ة ا ل إ ل ه ا م ا ل إ ل ه ا م ربنا قال عن كل الناس هذا الهام عام ف أ ل ه م ه ا فجورها وشنو وتقواها لكن هل في فرق بين التحديث و ا ل إ ل ه ا م يعني أ ق ر ب اثنين لبعض التحديث وشنو ا لان التحديث ي ك و ن في القلب و ا ل إ ل ه ا م ي ك و ن في القلب التحديث أ خ ص من ا ل إ ل ه ا م يعني مرتبه اعلى من شنو ا ل إ ل ه ا م قد يشترك ف ي ه عم الناس لكن التحديث لشنو بس كده ق ا لكن إنه ا في من كان قبلكم م كان ح د ث و ن ي ا ل ل ه عنه ع ف مهمه ر بن الخطاب د فالتحديث ن شنو؟ من أخص ا ل إ م جدا إ ن ه في شيء يعني ل ل أ س ف الشديد يشكل على الناس في زول مرات بسمع أ ص و ا ت يسلم عليه أ و نوع بيتكلم معه من الناس الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن للملك في قلب المؤمن ل م ا ل م ا يعني حديث وكلام يبث ي ل ك ف ل م ا الملك إ ع ا ذ بخير وتصديق بوعد إ ع ا ذ بخير دائما يدي خبر كويس ويثبت قلبك ما يخليك ت س ك في الله و إ ن للملك و إ ن للشيطان في قلب المؤمن لمه ولمه الشيطان ايعاذ بشر وتصديق بوعد بمعنى ش س و الشيطان برضو يلقي في ر و ع ك ا ل ش ي إ ا ن ا ت في معناها خطاب يجيك خطاب يسمى الخطاب الملكي من ا ل م ل ا ئ ك ة وخطاب يجيك من الجن هواتف الجن والخطاب ا ل ث ا ن ي يسمى الخطاب الحالي والخطاب النفساني يعني انت ب م تكون بتتكلم مع نفسك كثير بعد ش و ي ة شي ء يطلع منك يجيك كانه من بره يخيل إ ل ي ك ذلك لكنه صادر من ش ن و من دواخلك يقولك يا أ خ ي في زر و بيسلم عليه ط و ا ل ه في زر و بيسلم عليه في نوع من الناس بيقول كلام لذا يا اخواننا التفريق بين الخطاب الملكي لك وبين الخطاب الشيطاني بين لمه الملك الملكي ولمه الشيطان هذا شنو احتجل التفريق تعرف كيف يعني مثلا عم غالب ب ل حصير رضي الله عنه في البخاري كان ب ج ماشي يسمع أ ص و ا ت تسلم عليه السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اكتفت مالي بحتك اكبر من ك ت ر ذهب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجليل ا ل أ م ر قال يا رسول الله إ ن ي أ س م ع أ ص و ا ت تسلم علي قال بشراك يا امراه يا امراه يا امراه يا امراه يا امراه يا ا م ل ا ه يا امراه يا امراه يا امراه يا ا م ر ا ن ا امراه يا امراه يا امراه يا ا م ر ا يا م ر ا ه يا م ا ه يا ا م ا ه يا امراه يا ا م ر ه يا امراه ت ا ا م ا ه يا ع م ر ا ه يا ا م ر ا ل ي ر ا ه يا ل م ر ا يا ا م ق ا ه يا امراه ي ه يا امراه يا امراه يا امراه ا ر ه يا امراه ي م ا ه يا امراه يا ر يا امراه ا امراه يا امراه يا ا م يا ا ا ه يا امراه يا ا ر ا ه يا ا م ر يا ا يا ر ا ه ي ر ا ا ا م ي لما ترك كي عاد اليه عادت إ ل ي ه أ ص و ا ت ا ل م ل ا ئ ك ة ف أ ص ب ح ي س ت أ ن س به ما يخاف ارسلو كلمه بغنيه الملائكه طيب دلوع بتاع الملكي طبعا خطاب يسمع ب ش ن و ب أ ض ا م ت ح العمران أ ص و ا ت ه السلام عليكم يا عمران دي م ل ا ك ه او خطاب يلقى في قلبه ذا الالهام شي ء يجوف شنو في قلبه من الملك وفي هواتف الجن الشيطان ما ربنا قال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إ ل الا شنون إ غ ر و ر ة الشيطان يعدكم ي الفخر و ي أ م ر ك م بالفحشاء الشيطان يتكلم معك فمعناه الخطاب إ م ا الخطاب الرحمني ا ح د ملائكه اما خ ط ا ب ش ي ط ا ن ي كثير من الناس ا ل آ ن يضلوا يكون في ناس بيسلم على أ ص و ا ت يقول لك ربنا ل تسلم الملائكه عمران بن الحصين الرسول ا ل ق ل ا ي الملائكه انت ا ل ق ل ا د الملائكه امكن للشياطين أ ش ي ن كنت تسكت ما تقول والله يجون الملائكه وربنا رسل ي الملائكه وقال لي عالج الناس ب ا ل م س أ ل ة ا ل م ع ي ن ة دبل مناسبه كثير جدا هذا إ ش ك ا ل بعدك ذ ل الخطاب أ و ا ل إ ل ه ا م النفساني البيجي طالع من شنو من دواخلك طيب آ خ ر م ن ز ل ة أ و د ر ج ة من مراتب ا ل ه د ا ي ة ا ل ع ش ر ة أ ي العاشره ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة و د ه بحر بحر وكثير من الناس أ ح ل ا م كثيره لكن ا ل ر ؤ ي ة من الله والحلم من الشيطان وهي أ ص ل ا م ل ح ل ه ب ا ل م ن ا س ب ة لكن اعتذر ا ل ن ا س أن يقول و ا حلم ب ا ل د ر ج ة لكن هي الحلم ل أ ن ه أ ي ك ل م ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة التشكيل فيها إ ذ ا تغير يتغير المعنى جذب ا ل أ ذ ي ن حلم فما ب ق ي ل ي حلم مذهبان حلم بالفتح حلم جلد ا ل ن ق ب ة والكسر حلم عفو ا ل أ ذ ب ة والضم للنوم هبه حلم كثير الكذب ب د أ وحيا بالسلام رمى عزولي بالسلام أ ش ا ر نحوي بالسلام بكفه المخضب بالفتح السلام قول المبتدئ ي و ا ل ك سلام صخر الجلمد ي والضم سلام عرق في اليد قد جاء في قول النبي يصبح على كل سلامه من ابن آ د م ص د ق ة ف ب ت ل أ ر ض ح ر ة م ع ر و ف ة ب ا ل ح ر ة فقلت يا ابن الحره ارسل ما قد حل بي بالفتح ح ر ة ل ل ح ج ا ر ة والضم والكسر ح ر ة ل ل ح ر ا ر ة والضم ح ر ة للمختار ة من النساء في الحجب ي كان ما بقت م ح ج ب ة ما ح ر ة دعوت ربي د ع و ة لما أ ت ا ب د ع و ة فقلت عندي د ع و ة ان زرتم في رجبي بالفتح د ع و لله د ع و والكسر د ع و ة في ا ل أ ص ل د ع و والضم د ع و ة شيء صنع ل ل أ ك ل عند الطرب ي وهكذا وقس على ذلك كثير من ا ل أ ش ي ا ء فهي ا ل ص ح ي ح ة أ ن ه ا شنو ليست حلم ولكن شنو حلم ما ا ل إ ل ه ا م ق ل ن ا إ م ا تسمع أ ص و ا ت الملايين س ل م عليك أ و تتكلم معك و د يتعذر في هذا ا ل ع هو ان ت ك ت س م ع و ن هناك ملاك فيه ويكون ا هناك دي شمه ملاك فيه ويكون هناك ملاك ا يلقي فيه ويكون ع ي هناك ملاك فيه ويكون هناك إلهام ملاك فيه ويكون هناك ملاك ل ف ي ة هي جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزء من ا ل ن ب و ة طبعا بعض المفسرين قال جزء من س ت ة و أ ر ب ع ي ن جزء ل أ ن ا ل ن ب و ة ثلاثه وعشرين س ن ة وكان ا ل س ل ه يرى في كل س ت ة أ ش ه ر شنو ر ؤ ي ا معناه في السنه يرى اثنين اثنين في ثلاثه وعشرين ب ك ر سته أ ر ب ع ي ن لكن هذا ا ل كلام غير صحيح ل أ ن في ر و ا ي ة الرؤيا جزء من بضع وستين جزء من ا ل ن ب و ة وفي ر و ا ي ة بضع وسبعون جزء من ا ل ن ب و ة تصبح معناها ا ل ر ؤ ي ة أ ج ز ا ء بتقل كلما كان صاحبها صادقا ً ف كذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ص د ق ك م رؤيه أ ص د ق ك م حديثه الزور ما بكذب النهر دا الشيء بيشوفه بالليل زي م يطلع صحيح ميه الميه لكن ك ا ن عندك كذب النهر بتلف وتدور في السوق وتكتب شيء وتغش الناس ا ل ر ؤ ي ة ب ت ح ع ت ك نفسها جزء من ستين جزء من, من أ ل ف جزء من أ ل ف جزء من ا ل ن ب و ة وكلما كنت أ ط ب ق كلما كانت على ا ل أ ج ز ا ء شنو أ ق ل ه ذ ا في الرؤيه طيب بعدين د خ ل في المنازل ده ك ل ه كان شرح إ ج م ا ل ي ل ف ا ت ح ة الكتاب ب د أ ابن القيم رحمه الله يتحدث على حسب صاحب المنازل هروي أبو إ س الهروي او ل ص ا س م ن ا ز ل الهروي س ب د أ يشرح المنزل ا ل أ و ل ى في الطريق هي م ن ز ل ة ا ل ي ق ظ ة أ و اليقظه اليقظه وتعريفها ر و ع ة الانتباه وانزعاج القلب و ر و ع ة الانتباه من ر ق د ة الغافلين مازور كان يعتبر حائل ما راغب لكن قلبه راغب لما القلب ي ب د أ ينتفض ويفكر في الدين يعتبر شنو استيقظ شنو استيقظ قلبه وهذه القوم التي قالها الله تعالى إ ن م ا امركم ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله م ث ذ ا و ش ن ت وفرات ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه فتقوموا معناه ز ل كان في ضلال حفلات و غناء من الشباب أ و ت ا ي ه و ما يبخبر ف ج أ ة ق ا م انتبه قلبه قلبه كان نائم ص ح ة بالله أ ن ا كنت ت ا ي ه ل د ر ج ة أ ن ا كنت ضال لهذا الضلال الحمد لله ل أ ن انا كنت مت على الحاله دي ك ن ت أ ل ق ى ا ل ل ه ب غ ي ر ي ف و ن ا ك من ا ك من يكون هناك من يكون هناك ي ن ه ن ا ن ي ك ه ف أ و ل ش ي ء ي ف ع ل ا ل س ا ئ م إلى ا ل ل ه ا ل م ت ن ق ل ف ي من ا ز ل ا ل س ي ر إلى ا ل ل ه ب ق ل ب ه ه و ا ن ت ب ا ه ا ل ق ل ب و ا ن ز ع ا ج ه من رقدة ا ل غ ا ف ل ي ن بعد ذ ل ك ا ب ن ا ل ق ي م يقول لو م ث ل ن ا من ا ز ل ا ل س ي ر ا ل ق ل ب ن ا ك م ا ل ل ه ب من ا ز ل ا ل س ي ر ا ل ح ن ي في ا ل أ س ف ا ر م ا ش ي من ه ن ا و ي ن قول ك س ل ة قول دبي ماشي أ ي سفر قول ماشي ا ل ش م ا ل ي ة أ و ل هاي بتعمل شروط بتكون ماجي ا الخبر ما عندك فكر انك س ا ف ر فجاه ب ي ج ي ك ر غ ب ة انك تسافر ا ل ر غ ب ة في السفر هي اليقظه بعد ذ ا ك بتبدا ت ح د د أ ه د ا ف ك أ ن ا د ا ر ي س ا ف ر ليه ولا داير تزور ا ل أ ه ل أ و جاني خبر كذا بتبدا بعد ذ ا ك تتبصر في أ م ر السفر وتتفكر فيه تمشي تقوم تجهز العفش تعمل كده وترتب ا ل أ م و ر بعد ا ل ي ق ظ ة ا ل ف ك ر ة البصيره ة أمر ف بعد ذاك العزم بتقطع شنو ا ل ت س ك ر ة بعد العزم بتكون أ ن ت سافرت تمشي ش ر ا ل ط الصباح بدري تمشي المطار تركب ا ل ط ي ا ر ة انت خلاص ا س ت أ ن ف ت السفر ما في زول يا اخوانا ن بيصبح طبعا شرطه ي ش تمشي المطار يسافر ق و ل داير ماشي وين لا بد يكون حد ابتداء شنو كله بيحصل د ا خ ل ه يقرا وفكره و ب ص ي ر ة يحدد انه دا يسافر ليه ماشي يعمل شنو ويمشي طبع ا ل ت ذ ك ر ة وكان ف ي ه رسوم اشدد ي د ف ع ه مش بس طوال نايم س ا ح ه الصباح قال له ل انا ماشي دبي ماشي تعمل شنو بس امشي دبي مطار دبي وتاني ج ر رجعنا بيكون في بيعه في ز ي ا ر ة في أشياء السفر هكذا إ ذ ا كان هذا هو السفر الحسي فما بالك بسفر القلب في منازل السير إ ل ى الله معنويا السفر المعنوي كيف يكون أ ي ض ا هو يحتاج إ ل ى شنو إ ل ى هذه المنازل طيب إ خ و ا ن ن ا ا ل ي ق ظ ة ا ل ب ج ي ب و شنو كلنا يريد أ ن يتيقظ في سفره شنو اليقظه ب ي ب شنو ا ل ي أ ت ي بها أ م ر ا ن ي شهود م ن ة الله عليك يعني بخليك علي ترجع انت ل ل ه شو ي ع ي أ ن ما في ن و ع م ن الناس تايهه يشرب خمره ومخدرات وبنات وضلال ولهو فجاه أ يرجع ع لله ا ل ل أ ن ه شاهد ن ع م ة الله عليه خلقه وتسويته وستره أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ثم تقصيره فشهود منه الله وشهود تقصيرك في حق الله هو الذي يجعل القلب ي ن ط ف ض ل ت ب د أ السير إ ل ى الله طيب قلنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ذ ا كانت ا ل ي ق ظ ة ب ت أ ت ي ب أ م ر ي ن قلنا شهود م ن ة الله مع شهود تقصيرك عندها تحتقر عملك وتحتقر نفسك في جناب الله ت ق ن ا ما عملت لله ح ا ج ة ي ب د أ قلبك يتحرك يتحرك نحو المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة يخوانا تنذريبو حسائزو عندنا م ق ا م م ا ا ت إ ي ن ي ة لكن المقام ا ل إ ي م ا ن ي لا يحصل إ ل ا باليقظه ك ب د ا ي ة الطريق اليقظه هذه النبي سلم تكلم عنها في سيد الاستغفار عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيد الاستغفار بن شنو اللهم أ ن ت ربي و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك ووعدك مستطعت أ ع و ذ بك من شر ما صنعته دشه ا ل التقصير أ ع و ذ بك من شر ما صنعته أ ب و ء لك بنعمتك علي هذا شهود منا و أ ب و ء بذنبي فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت لا توجد ع ب ا د ص ا د ق ة بغير تعظيم لله واحتقار للنفس بقدر تعظيمك لله واحتقارك لنفسك هاتين ا ل إ ب ا ء ت ي ن يعني الاعترافين ابوء لك بنعمتك علي و أ ب و ه ب د م ب ه ف إ ن لم يحصل هذا التذلل والخضوع لا تكون ا ل ع ب و د ي ة ا ل ب ت ة ع ب و د ي ة ص ح ي ح ة عبوديتك بيكون فيها دخل بعد ا ل ي خ ظ ه ب ت ج ي ا ل ف ك ر ة قال له وشنو انت ب ع د ا بتفكر في السفر و أ ه د ا ف ه وهي تحديق القلب إ ل ى ج ه ة المقصود قصدا له يعني وطلبا له انت بتتجه ب ق ل ب ك تجاه ش ي ء معين بيبدأ قلبك معين هدف ا ن ه أ ن ا أ م ش ي و أ ب ي ع و أ ش ت ر ي أ م ش ي أ ز و ر ناس في كذا أ م ش ي أ ع د ي في السفر المعين أ م ش ي أ ح ض ر ا ل ع ر س وهكذا الممتا بتحدق القلب إ ل ى ج ه ة المقصود التماسا له بعد ذلك ب ترتب ا ل ب ص ي ر ة ا ل ب ص ي ر ة شنو ا ل ت س ك ر ة أ خ ذ ل ي أ و ل ا د ك م اهاو اشيل معاكم والهدوم والكذا دي ا ل ب ص ي ر ة و ا ل ب ص ي ر ة هنا نور يقذفه الله في قلب العبد فكانه يرى ا ل آ خ ر ه ر أ ي العين او نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى حقيقه ما نطقت به الرسل يعني اي شقاء ا ل ر س ل أ ن ت عندك ح ق ي ق ة ما عندك ت ا ش ق الصراط أ د ق من الشعره و أ ح د من السيف على متن جهنم تسير عليه أ م م ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ولا ينقطع أ ن ا أ ؤ م ن بذلك و أ ن ت تؤمن بذلك وما عندنا شك دي ب ص ي ر ة ا ل ب ص ي ر ة تنقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ب ص ي ر ة في أ س م ا ء الله وصفاته وهي يعني أ ن تعرف الله حق ا ل م ع ر ف ة يقول ربنا سبحانه وتعالى تحرف على عباده ب أ ل و ا ن المعارف نوع لهم الدلالات حتى يعرفوه ف أ ن ت إ ذ ا عرفته تشهد بقلبك ب ص ي ر ة يقينا لا يخالطه الشك انه يرى دبيب ا ل ن م ل ة السوداء في ا ل ل ي ل ة الظلماء على ا ل ص خ ر ة الملساء و أ ن ه يسمع ضجيج ا ل أ ص و ا ت على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يخشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل تعظيم الله ب أ س م ا ء وصفاته ا ل ب ص ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة ب ص ي ر ة في ا ل أ م ر والنهي أ ي ش ي قالوا قالوا الكتاب ق قال ا ل و ا ا ل س ن ة أ ن ت عندك فيه ب ص ي ر ة فما في شهوه بتخليك تمتنع عن ا ل م س ا ئ خ وان ا فكتير من الناس ب يعرف الحلال ولا يستطيع ي أ ت ي ه ويعرف الحرام ولا يمانع نفسه ي أ ت ي ل ي ه ل ق و ة داعي الشهوه في نفسه والبصيره تقوي داعي ا ل أ م ر والنهي وتعظيم الله في نفسك فتؤثر رضا الله على رضا نفسك وشهوتها وبعد ذلك ب ص ي ر ة في الوعد والوعيد الاخره أ ي ح ا ج ة فيها وعيد النار ا ل أ ه و ا ل شي ء كثير تؤمن به ي ا ل ج ن ة وما فيها من الخير وما فيها من النعيم تؤمن به هذه ب ص ي ر ة م ه م ة جدا طيب بعد ما تنتهي ا ل ب ص ي ر ة ب ي ج ي يا اخوان ا بعد ذلك العزم ما أ ن ت عملت شنو استيقظت ثم فكرت ثم تبصرت في أ م ر سفرك جهزت ا ل ش ن ط ة عرفت تسكر به كب و ا ل ر ح ل ة ب ت أ خ ذ كم يوم ورتبت أ م ر ك وخليت مصاريفك لانها سلبيت م ع ن ا شنو فضل شنو ف إ ذ ا ع ز م ت فتوكل على الله والعزم هو السير القصد الجاد المتصل بالفعل السير الجاد في طريق سيرك يا ا م ر ا لكن يا اخوان ا ل س ي ر د شنو ا ل س ي ر د شنو اليقظه ي ق ظ شنو القلب والفكره فكره شنو القلب والبصيره بصيره شنو القلب والعزم عزم شنو عزم القلب وقصده وهنا يا أخوانا في ح ا ج ة م ه م ة جدا يعني ي أ القصد حتى ت شنو؟ القصد القصد ب ل القصد غ ب س ا ع د ك في ح ا ج ة م ه م ة جدا يجعلك أ و ل ا تسير إ ل ى الله مستقيما بلا توقف يا اخواننا في ناس بيع ب مضلل وبينقطع أ ه م شيء أ ن تستمر على ا ل ع ب ا د ة و ع ب د ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين لاحظت ف م و ا ص ل ة السير ذا القصد فالقصد و ا ل ع ل م يساعدك على أ و ل السلوك ا بلا توقف وعدم التردد في اثناء, في أثناء السير إ ل ى الله ومس تتلفت ب قصدت ل قلبك بتتلفت لأله ب ق ما、بتلفت. ما شكت الله ت ا ن ي إ ل ى قصد ما في شي ء ح و ل بينك وبين ذلك و إ ن كان في الطريق كما قال ابن القيم عوائق وعلائق عوائق بتعوقك في الطريق من خارج الطريق وعلائق تعلق قلبك ب أ ش ي ا ء إ خ و ا ن ن ا أ ن ت ب س ي ر إ ل ى الله في نسوان في أ ط ف ا ل صح أ ت ا ك د الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ش ن ل الولد م ب خ ل ة م ج ب ن ة م ح ز ن ة الولد م ب خ ل ة ا ز ولكن و يعني كريم ب يقولون ط ل يعمل ع مما ا ان ت ا ل ي له الولد ت كان يحب الولد كان ا تخليت وكان ل الولد ك قد ذاك ي ج ا ل جاهد في سبيل الله تبقى مجاهد و م ا همى ن ف س ه ي ع م ل له ا في ت ب ع د ذا ي ل رحب س ا ب بعد ن ا ذا في بجينا ناس و س ؤ و ل ي ن م ن ه م أ ا م الله نحن نتحدث عن ا ل ص ح ا ا ب ة ل م ا ت و في س ب ي ل ا ل ل ه م ا عندهم ع ي ا ر ف ي ج ه ا ل و ل د م ج ب ن ة مبخلة مجبنة و م ح ز ن ة م ح ز ن ة كيف كان مات انت ش ه و ا ل غ ص ة ت ن ز ل م ن ك ك ا نتحدث عياء ع ر ب ي في ش ا ر الزرط الشارع ع ولا الغياء اللي مجقوم ولده في م ب خ ل ة م ج ب ن ة م ح ز ن ة هكذا قال انت صغير. تمالك علي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ف ا ل ا س ل ا ل ل ه ب ا ل ق ل ب وعدم التفاح ا ن في ع ل ا ق يتعلق ب ه ا القلب و ع يضعوها و ا ئ ق ل ك ا ل نس ا ا ل ش ل ة وياهي ل س ا ن ت ص غ ي ر ي ع يحتملك ا على الشنوده ت ا ل ه م ا ق ا ل كدا أ د ي مكدا ا كلام ز ي د ا دي اسمها عوائق بعدك يقاوى و ع ق ا في ا ل ط ر ي ق ط القواطع ب ا ل ي م ا ل ق أ ح ي ا ن ا قواطع من نفسك من دون نفسك غرور وعد ورياء كل قواطع تقطع ع ذ ه ا ل ل ه تصبح تعمل العمل ولم تصل إ ل ى الله ولم تستفيد منه إ ي م ا ن ا ولا قلبا حيا ك أ ن ك لم تعمل العمل ليه؟ لانك لم تقصد به وجه الله عز وجل ب ي اسم القواطع طيب نختم هذا الدرس بانه المنازل بنتكلم ع ه ا ل ي ق ظ ة والفكره و ا ل ب ص ي ر ة والعدل ذي المنازل ا ل أ ر ب ع ه ا ل أ و ل ى بعداك ذ ا ل م ح ا س ب ة و ا ل ت و ب ة وانت ماشي بتسمى م ق المقامات م ا ا ت ا ل إ ي م ا ن ي ة ت س م ى ا ل م م ق ا ا ت ن و ا ل إ ي م ا ن ي ة لكن عندها تسميات سبب ا ل ت س م ي ة على حسب حال ا ل إ ن س ا ن الذي يباشرها على حسب حال ا ل إ ن س ا ن الذي شنو اذن لم يكن و في ب د ا ي ة ا ل أ م ر يسمع عن المنازل والمقامات ب ا ل ن س ب ة له بوارق ولوائح في ب د ا ي ة الطريق اللوائح يعني شنو شي يلوح لك في ا ل أ ف ق تسمع ا ل ي ق ظ ة سماع بس أ و ل ح ا ج ة تسمع سماع ب ت ب ل ك ع ب ا ر ة عن شنو شي يلوح لك أ و بوارق أ و لوام ع شيء مع جدابه أ ن ت م ا ما ب ا ش ر ت ه ف إ ذ ا أ ت ي ت و تلمستها عشت م ن ز ل ة ا ل ي ا خ ذ ة و م ن ز ل ة ا ل ب ص ي ر ة و ب ج ع ن د ا ل ب ص ي ر ة في ا ل أ م ر و النهي و الوعد و الوعيد و ا ل أ س م ا ء و الصفات و ص ل ت د ر ج ة عايشت م ن ز ل ة ا ل ب ص ي ر ة تحولت من بوارق و لوامع و لوائح إ ل ى أ ح و ا ل بجد ي بنزل شنو ا ل ب ص ي ر ة بجد شنو ماشي تسمع به بالمعنى من بعيد ل بعيد بك شنو حال ف إ ذ ا أ ص ب ح ص ف ة د ا ئ م ة لك واستقر قلبك طوال ب ئ ه ا ل ب ص ي ر ة دي معك تصبح مقامات يعني السائد إ ل ى الله في أ ي م ن ز ل ة في ا ل ت و ب ة في ا ل إ خ ب ا ر في ا ل إ ن ا ب ة في التوكل في ا ل خ ش ي ة في التبتل في الصبر في الشكر في ا ل م ح ب ة في الرضا في أ ي م ن ز ل ة من المنازل في بدايه ت ا لما تسمع او تدرسها بتقبل ك شنو لوائح بتبدا تعايشها لما ن تعايشها ب ق ن ب ك ب ت ب ق ى شنو أ ح و ا ل ب ت ب ق ى شنو من لوامع و ب و ا ر ح و ل و ا ي ح بتشنو د أ ح و ا ل أ ح و ا ل ليه ل أ ن ك ما سرتها بجيت ي ت ع و د تصبر سمعت الصبر بجيت ي ص ب ر سمعت ا ل شكر بجيت ي ش ك ر الشكر ده كان شكرته بمجرد ما شكرته تحولت من ب و ا ر ع إ ل ى أ ح و ا ل بجحال ي بنزولك لكن بجشكر ي د ه ملازم لك طوال ب ي ت ش ك ر أ ي ح ا ج ة ت شكر فيها شنو ربنا بجشكر ي ب ا ل ن س ب ة لك شنو حال ولا مقام مقام أ ص ب ح الشكر ب ا ل ن س ب ة لك شنو مقام ونحن نريد أ ن نصل إ ل ى المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة ب ي ب د أ كيف بالسماع و ا ل م ع ر ف ة بالشيء بعدك ت ب د أ ا ل ت ر ج م ة في حياتك لمن ت ب د ملازماش طوالي يا اخوانا معنا التائب تاب إ ل ى الله لمن ينتقل ا ل م ز ل ب ع د ه مبخل للتوبه بتكون ا ل ت و ب ة م ع ه مقام أسألت هذا حتى المقامات م ت د ا خ ل ة يعني مثلا مقام ا ل م ح ب ة يجمع مقام الخوف ومقام الرجاء ومقام ا ل م ع ر ف ة ومقام ا ل إ ر ا د ة مقام الخوف يجمع مقامين مقام ا ل إ ر ا د ة ومقام تعظيم الله المبعث عظيم الله وخافوا عرفت مقام الحياه ح ي ا ه م ن س ب ه لمنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك شنو ن س ت ع ي ن بيحمل مقامين مقام م ر ا ق ب ة الله في ا ل سري والعلى ومقام تعظيم الله أ ج م ع مقام يجمع كل المقامات ع ا ر ف و ا شنو المقام ا ل ل ي ج ب ع كل المقامات دي مقام الشكر مقام شنو شفت ا ل ز و ل بيشكر الله د دا معناه عارف الله لانه ما كعرف ما ش ك ر ه ومعظم الله وبيخاف الله كان خاف من م وبيحب الله وشكده وبي... وبيخشى ش ك قام شنو؟ و الله و ب ر ا ق ب الله المقام ب ت ا ع ا ل ش ك ر يعتبر من المقامات الجامعه سوف نعرف إ ن شاء الله لما ن أ ت ي في كل هذه المقامات إ ن شاء الله يعني تفصيلا يمكن أ ن نتحدث عن هذه المقامات نكتفي بهذا القدر من درس المدارج اليوم على أ م ل أ ن نلتقي بكم